تلوه يا طيري ارمي لهم والجمع الحسن والسران هذا دخلت في كلامي احباب خالي اخي SAVA ཀཀབ ཀཀཀན ཀཀས ཀཀྲ ཀཀྲ ཀཀབ ཀཀཁ ཀར ཀཀབ ཀྲ ཀབ ཀཁ على على المختزل عورا دينك دمر الى جنان ابيها اجلوا رمات غير صحاشير يدي حسين ايها حسين ما عزج يا كل اللي ضلوا على حالهم تكريس والله يوفق لي ابويا وخدنا على الحي يا عالم خسره على العمر اللي فات يا عالم يا اللي ضاع ومن شل زعمه ومن جرى اشنان جنب واقفى واقفى لبسلت لكن الله احمل من القفصل الى قرى العمان الى نعشى كانت الحوراق المرعى اشنان نعشى بوه ونخلق جانا توقف عني سمعوا يا سماعوا انا يا ويارام غير راحوا احنا حياه الله يا سماعوا ينعض باكي تعان اي زعنا يا ابو اللي العض باج عالمنا ادوني هي qo'la keldi abu hasan almat عند موقف عندما وقف على قبر الزهراء وانت تعرف الزهراء هي باب المصاحب ان الزهراء عاشت مظلوم والماتت مظلوم لكن في هذه اللحظات انا احبا اقتل ان يجد الزهراء ان شاء الله لكن في هذه اللحظات يا عمير المؤمنين ومعه الحسن والحسين وزينب وقفوا عند قبر الزهراء علي عليهم المؤمنين يقف على قبر السهراوي ويعاتب هذا القبر ماذا يقول ها ايام وي الحسن عقب شمال وحي جا ايام وي الحسن تسل وتوريحة المخطوة تبري يا يوم تشهد الحالي <تبري> يا حالي ما تطفل دليلي <تبري> النهار حزن وموم يا لهو العمر عذاب شو ماذا فعل الامام الحسن عند قبر امه الزهراء ماذا طالا ايه دونه رجال الميت يجيه انشان واث لا عزت عنات بالبيه وير ما احلم براقش وانت تدري اذا ماذا قال عبد الجبار النابل حسين الله بعين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> be I will go آه يا والله لا